والقوعة من المقرسا والآخرات ومقرساء والحسا تركبه بنظور أيها بها وتصر بشدورها ورمها بها وتقل بها مالها ولا مالها ولا نوشا أتردنا أن الليل والنهار يتعاطبان في قوة السابعة فيقرباني كل بعيد ويخلقاني كل جديد وأنتم في رفلة عنهما ولا تكون بذلك شقي أو سعيد فإن بحيك هم في معده كان بحسن القصر رهي مطرم يطور يبنى العدم إنما أنت ليه عم المجموع يبنى إنما أنت ليه عم مجموع. قال بعض كيف نفر في الدنيا؟ من يوم يسدم شطره وشطره متعدم سعده أراد أن يتذكر أيام تمضي، وأعمار تمضى، أهل دار يهناون بملوث، وراخون يعسفن في مفتوح، عناق معبرات. من حرارة لطه، وعبرات موفرة سام من لمعة مراد، أعوام تمضي على أقوام كأنها أيام، وأيام تمضي على آخرين كأنها أعوام، سبام مليء بمتاع طهات، عزيز مدن. طيراً معاصر، وطيراً مدفع وطيراً موضع، سقيم يصح، وصحيح يمرض. قد لله عز وجل بالقبل وبالمجر، فعمل وعبد خالد في الدنيا ولآخرة. فاغتنم شبابك قبل هرمك جاء بن من النبي الله عليه وسلم توعظه صلى الله عليه وسلم وقال اغتنم شبابك قبل هرمك وصيفتك قبل مرضك وغناك قبل ما شغلنا قبل شغلك من فين هذا في زمن القبلة ما عندي من زمانك في زمن المعاناة ما كنت تظن اني كنت في قبرك كنت في, في زمن لا يختم لك في يومك بخير أم بشر فاجتهد العفق الله وعم صريفتك بصالح الكرنات وطيب الأطوال فإن اليوم رجل مدعسة وقد انجسا مداربك أيها قد تهدت من عفر من ضرور الأيام والأعمال وتصرم الشهور والسنين، من آخر من عفر أن يرغب الناس أن ندف نشيء بداية ونهاية وأن ندف نشيء في هذه الدنيا الأحلام فالليل يعقبه النار والظلام يعقبه النور والغنى قد يعقبه الفقر والفقر قد يعقبه الغنى ولا شيء يبقى على حاله من أمور الدنيا قال الله عز وجل كل عليها فان ويبقى على وجه بطاعة الله عمر القادم بالصيام والصلاة وتلاوة القرآن مشق الناس من أبد الله لهم في الأجل وعطى الله عوما لكنه لم ينتفع الأقام على السيئات وصر على المعاصي والمبطات فهذا شق الناس وليفع جميعا في هذه الدار أنه ينفع مغافر فإذا من تقر بأطولهم رغبوا غيرة رضي الله محلولاً على الطبر مدفن حديثاً فطادر لأبي المحزم رجعك مما تخطرون سيرون من هذا الرشعر إلى الطبر من ذا قطيع من دنيا رجعتها مما تحقرون من اعمالكم خير لهذا مما اعتقي من دنياكم كان الحسن البصري رحمه الله يقول ما من يوم ينشط فجركم إلا ينادي مناد من السماء يبنى آدم اما بعد الموت واعلم ان الليل والنهار خزانتان فانظر ماذا تضع فيهما فان المغضون من حرم الليل والنهار والمحروم من حرمهما وإنما جُعِلَ سبيلاً إلى الله عز وجل لمن عمل فيه من على عن الغافلين عنهما لا كان علينا أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الدنيا قدرًا لتكبره والاخر عن شمالك اما الذي عن يمينك فيخفض حسناتك واما الذي عن شمالك فيخفض سيئاتك اعمل ما شئت اكثر او اقنع فانك مجازم به فاذا مدت قضيت صديقتك وجعلت أعلى أغمى الشهور وأطارفه من نفسه وهذا الشهر المعظم حتى النبي صلى الله عليه وسلم على صنعه كما سمعنا وإن لم عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلما فيكفي في ثبوت السنه فلن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول أو يقنع غيره صلى الله. الله عليه وسلم على ما فعل لماذا لم يقن عنه صلى الله عليه وسلم صم فقد قال الامام الناوين رحمه الله نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف فضله إلا في آخر عمره ويغيب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان قد عزم عن صم التاسع من شهر المحرم ونعاشر لكنه صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يأتي أعاد النظر والطلق الثاني ربما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شغلنا عنه صلى الله عليه وسلم بجهاد ونحو والشعيد عن هذا الشهر من العشر التي حتى الشعر على صليح وهل يصارب وصيحة جنة لصاحبه كما لا يخفى عليك، ومن أفضل الأعمال التي تقضبه إلى رقب فهنا نحن على أعتابي فصل الشتاء ونحن الدنيا التي فيها معاشنا وصلنا لآخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل صير والمهن تراحة لنا من كل شر وما تنبسنا تقوىها سكيها أن تصير من سكيها أن توليهما الله أحفظ قصر من كل مكروه وسنوء وهو أحفظ قصر من كل مكروه وسنوء اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه ومسر الله ماخذ دماء المسلمين وأنفبينا بروحك. اشهدوا الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اشهدوا الله اشهدوا الله الله الله اشهدوا الله الله اشهدوا الصلاة اشهدوا الله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله الله وقال لهم ان المؤسسه الاولى <تصفيق>